إلا صيحة واحدة تأخذهم ما إلا تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصون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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق 119. ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون